111. وهيئ لنا من أمرنا رشدا 112. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 113. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 لا دعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم أتخذوا من دونه آلهة اللولاة تون عليه بس القال بعيد فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا